KələdirNetirə idə Ehdə estirspe solus dropub hər və xoqlətta, soci elsə isxətəli ifəpa qləql indirə atfirəmə它xəsələク şeydirəm qləqql ql txəqadr t Ganzqət iAT ídə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 استوى الى السماء وهي دخان فقال لها وللارض فقال لها وللارض ائتيا طوعا او كرها قالت فقضاهن سبع سهاوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم اِن اعْرَضُوا فَقُل اَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ اِذْ جَاءَتْهُمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ اَلَّا تَعْبُدُوا اِلَّا اللَّهَ قَالُوا لَهُ شَ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 فارسلنا عليهم ريحا صرصرا في ايام نحسات في ايام نحسات لنديقهم عذاب الخزي في الحياه الدنيا والعذاب الاخره اخزا وهم لا ينصرون وام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 وقال الله الذي انطق كل شيء وهو خلقكم اول مره وهو خلقكم اول مره واليه ترجعون وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا ابصاركم ولا جلودكم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 فَإِن يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًى لَّهُمْ وَإِن يَسْتَعْتِبُوا فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِينَ وَقَدَّرْنَا لَهُمْ قُرَنًا فَزَيَّنُوا لَهُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ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 وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ وَإِنْ مَا يُنْزَغْ نَكَ مِنْ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله واسجدوا الذي خلقه ان كنتم اياه تعبدون فاين استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل وال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 شيه قدير ان الذين يلحدون في اياتنا لا يخفون علينا فمن يلقى في النار خير ام من ياتي امنا يوم القيامه يعملوا ما شئتم انه بما تعملون ضني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 إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آيات أعجمي وعربي قل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 إِلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ السَّاعَةِ وَمَا تَخْرُجُ مِنْ ثَمَرَاتٍ مِنْ أَكْمَامِهَا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنثَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ وَيَوْمَ لَعَنَ مَا كَانَ يَجْعَلُونَ مِنْ قَبْلُ وَغَنُّوا مَا لَهُمْ مِنْ مَحِيصٍ لَا يَسَامُ الْإِنْسَانُ مِنْ دَعَاءِ الْخَيْرِ وَإِنْ مَسَّهُ الشَّرُّ ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن, ليقولن هذا لي وما ظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّن عَذَابٍ غَلِيظٍ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ اعْرَضَ وَنَأْبَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِن كَانَ مِنَ عند اللَّهِ وَإِن كَانَ مِنْ دُونِهِ فَلِمَ تَنْتَظِرُونَ كفرتوا به من أضل ممن هو في شقاق بعيد سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولن يكف بربك أنه على كل شيء شهيد idi elə